عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت